والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بنها والأرض وما طحها ونفسها وما سواها فألها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها بدا اخشقاها فقال لهم رسول الله لاقته الله وسقيها فكذبوه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدن بهم فسواها فسواها ولا يخاف عقباها